بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لطوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثه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 ان نادوه اليك وجاعلوه من الموسلمين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين 15. وقالت امرأة فرعون فرة عين لي ولك 16. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتكذه ولدا وهم لا يشعرون 17. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إن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 قابلت فقالت هل ادلكم على اهل بيت فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقرى ولا تحزن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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَمَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَيْن يَتَرَقَّبُ فَإِذَا لَبِسَ ثَوْبًا صَنصَرَهُ بِالْأَمْس قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عذور لهما قال يا موسى, قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 مَتَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمَدِي يَا لَقَالَ عَسَى رَبِّي قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٍ أَمَدِي وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمًا الناس يسكون وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين فتودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كثير فسقالهما فم مت ولى الى الظل فقال ربي اني بما انزلت الي من خير فقير فداؤته احباهما تمشي على السحيا لكن قالت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 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْك سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ بَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل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 نَارِ لَعَلَّكُمْ تَصْفَرُونَ فَلَمَّا أَتَانُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ في الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَنْ يُعْقَبَ يَا مُوسَى اقْبِضْ وَلَا تَقَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَظُلْمٍ إِلَيْكَ وَظُلِمَ إِلَيْكَ جَنَاحٌ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ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 قال سنشد عضبك بأتيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم هَذِهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلِمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْمُدَاهِنِ عِندِي وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الذَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ إله غيري فأوخذ بيا أمان فأوخذ بيا أمان على الطين فجعل لي صرخا لعل لي أطلع إلى إله موسى لعل وإني لاظننه من الكاذبين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 اِتَّبِعْ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ مَا أَنشَأَ مَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عليهم العمر وَمَا كُنْتَ تَفاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْمُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تَسْمُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنَ ربك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 قُمْنَئ إِنْ بِمَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالَ مُوسَى حَرَّانَ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّ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 قَبِلَهُ هُمْ بِيُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ مُسْلِمِينَ وَلَائِكَ يُكْتَوَنُ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فقالوا إن اتبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم قرما آمين يَجِبْ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَّا يَجِبْ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَّا لَا يَعْلَمُونَ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 مَتَّعْنَاهُم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يوم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 مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَفِي لَدُنْهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ فَدَعَوْنَهُمْ فَلَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِي يَكْتْ عَلَيّمُونِ أَن يَومَئبِ فَهُم لَا يَتَسَ أَلُون فَأَمَّ مَ دَبَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ الصَادِ حَ فَسَ أَ يَكُونَ مِنَمُفِقيد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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وَأَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أفلا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 إَِّ قَونَ كَانَ مِن قَوْمِمُ سَافَبَغَاعَلَْجِم وَآتَينَا مِنَ الْكُنُوزِمَ إِ مَفَاتِقَهُ لَتَنُون مَ إِن مَفَاتِخَهُ بِلَنسَ بَتِئُ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغْفِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تدري الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيتم على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ, من مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم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 ولا يخدنك عن آيات الله بعد إذ كنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو شيء هارف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون